عايزك تطم من عناية وتكون لكل الليلية وألاقي قلبك علاية والقلب أقرب لي من دين وعيني ما نغبش عني فاعنيك في قلبك تشلني ولا حاجة